القاهرة تقدم بأي كل شيء هو سيم من المستحيل التعذ حضر عقريه مصر سهره مع فاطمه عمر ان الشعب الذي بنى الاهرام اجلالا للموت قادر على بناء السد هرم جديدا تقديرا وتكريما للحياه كلمات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي عبر بها عن تحقيق حلمه في بناء السد العالي ان السد العالي خير دليل على ان الاراده المصريه لن تنكسر ابدا من 10 سنين زي اليوم دي كنا بنجري وراء البنك الدولي وراء امريكا وانجلترا عشان يسلفونا نبني السد العالي وبعد شهرين سحبوا عرض تمويل السد العالي ما وقفناش والسد العالي بياخد له يعني بناء 10 سنين هنبنيه في 20 سنه بالمقاط مش بالمال والله انا جبت عبد الحكيم معاني وقلت له بتعمل لجنه على ان احنا هنبني السد العالي بالمقاط وبذراعتها ونثبت للعالم كله ان احنا شعب فعلا مناضل سائر يستطيع ان يعتمد على نفسه مستمعينا نصعد معكم باستضافه المهندس صبري العشماوي رئيس جمعيه بناه السد العالي واحد بناه هذا السد وشاهد عيان على عظمه هذا السد بشمهندس اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك اخفند متى بدات علاقه حضرتك بالسد العالي اشتغلت سنه 1962 كنا طبعا لسه شباب متخرجين لسه جداد الحمد لله كانت بروح الشباب والتضحيات اللي كانت موجوده واللي احنا عاوزين نسب ذاتنا لابد ان احنا ننفذ ونعمل عمل كبير جدا ونشارك في هذا العمل الوطني الكبير باشمهندس بدات علاقه حضرتك بالسد العالي في 62 هل كانت هناك مسابقه لاختيار الشباب للعمل في السد العالي ام انه بالتعيين ام انه بالرغبه يعني انت اردت ان تشارك في هذا البناء العظيم للحقيقه هو كله كان بالرغبه وحتى هم كانوا فاتحين مجالات ثانيه خالص حتى للدبلوم الصناعي يعني السن بتاعنا كان من 17 ل 21 سنه خلي بال حضرتك يعني 17 سنه ده كان لسه في ثانيه مثلا صنايع يقول له طب تعالى ايه كاديتك في اسوان وندربك على اجهزه النساج الموجوده اللي انت هتشتغل فيها بحيث ان هو عنده كاديت يشتغل على طول والجماعه اللي كانوا خريجين هندسه بقى والخريجين التانيين بقى كانوا بيجوا على طول جاهزين انما كان السن من 17 سنه لغايه 21 سنه كله شباب يعني ادعاء الراحل جمال عبد الناصر وهو يحكي عن السد العالي كان بيقول ان احنا هنبني السد العالي ولو بالمقاطف وانه الروس كانوا من سيبيريا فالحراره في اسوان كانت صعبه عليهم تمام كيف كانت حياه حضرتك في اسوان وانت تبني مع غيرك ومع مصر كلها السد العالي حضرتك بالنسبه لي ان احنا كنا بنروح على طول هنا في مكتب السد العالي في نجع لو بالاول ان كان عايزين نروح السد العالي اسوان يوم ويدينا في اسكارول سفر اسوان ليقابلنا المندوب المندوب العلاقات العامه يسكننا على طول في مكان جميل جدا في اسوان لغايه اليوم يودينا المكان العمل المكان العمل بقى يودوه لنا بقى مركز التاهيل عشان المهنه اللي احنا هنشتغل فيها ويشوفوا المجسمات المشابهه لطبيعه العمل وكمان كانوا يرسلوا المهندسين والفنيين في بعثات لاو روسيا للتدريب على التكنيكات الميكانيكيه والكهربائيه وكده يعني الحقيقه يعني كان في حاجات جدا الهيئه موفراه للناس سواء المواصلات سواء الجهاز اربع مطاعم لكل المستويات بتقدم وجبات غذائيه متكامله باسعار اقتصاديه كامله يعني في ناديين كبير نادي الصحاره ونادي فيكيمه كان بيقدم الغدا ب10 قروش وكان فيه في العمال في حاجه في الشين القديم كان بيقدمها بثلاث قروش بحيث الناس تبقى متحببه هذا العمل وتشرف على عملها والمعيشه متوفره في كل حاجه يعني تم دراسه المشروع من اول اللبنه الاولى لبناء السد العالي للتفاصيل السياسيه للتفاصيل الاجتماعيه لتفاصيل حياه بناه السد يعني حضرتك بتقول لي التفاصيل الصغيره المكان اللي هتقعدوا فيه الغدا بتاعكم تكلفته قد ايه يتناسب مع دخلكوا وقتها ولا لا اه طبعا ده ده كان بيتناسب طبعا موجود مثلا بحسب ان حضرتك يعني 10 سنه دي بقتش جديده احنا كنا بناخد لنا في حدود 18 ساعة. شغل جنيه ساكال مبلغ كبير جدا في هذا الوقت يعني وبعدين حضرتك بيوصل لك شقل مجاني بيوفر لك مواصلات الموقع مجاني بيوفر لك علاج مجاني كل ما تتخيليه حضرتك متوفر هناك كاملا يا فاذا انت بتاخذ الفلوس بس يا دوبك عشان الاكل بس المهندس صبري العشماوي رئيس جمعيه بنات السد العالي وأحد بنات هذا الصرح المصري العظيم الذي يدل على أن الإرادة المصرية لن تنكسر أبدا باش مهندس صف لي الموقع في أول يوم ذهبت فيه إلى السد العالي المكان كيف كان المكان الحقيقة صعب جدا جدا الأسوان كلها كانت عبارة على الرمال موقع نفسه كان كله جبال بنفجر الجبال بالديناميت والعربيات قاعدت شيء للسخور الكبيرة جدا وتجميلها في مجرى الليل اللي حسن نسد بيه اللي أعمل بيه للتحويل يعني كان ليلة نحلي الحقيقة كانت موجودة بنشوفها كل يوم والعمل ما كانتش بيتوقف على مدار اليوم يعني 24 ساعه شغال 24 ساعه شغال بثلاث ورديات على طول بيسلم دي على طول وحتى لو الورديه الثانيه في واحد تاخر جميل يقعد مكانه لغايه ما يطبق ال الورديه الاخرى يعني عادي جدا يعني لان احنا كلنا في العشرينات يعني ما فيش حد اكتر من العشرينات يعني حضرتك وزملاؤك كنت ذاهبا الى السد العالي كي تحقق الحلم ام طبحتونا عن يعني وظيفه بجانب تحقيق الحلم لا هو حلم استعبد على حلم الوطن نفسه لان كان حضرتك على عبد الناصر كان مخليه لك شحنه وطنيه كلنا يعني سواء ايام مظاهرات الشباب وكان وال... يعمل لنا في ادوات الشباب بردك في اسوان يعني فالكل الحقيقه هو ارسال عذيبه يعني كلنا بنشتغل بارسال عذيبه ما كناش فيه لا رادقه علينا لا اي حاجه ولا احنا كنا الاهداف اكتر من ان احنا نتم هذا المشروع بنجاح واحد من اللي كان زمان بيحرجك يوم اكلنا الشرك ياها وشحنناها لا اسمع واحد لي ثالث زمان بيقلبوا ما الله دوا يوم اكلنا الشرك ياها وشحنناها لا اسمع I had a heart, but I didn't have a heart I had a heart, I had a heart, I had a heart الشمس حدانا بتظهر ولا بتسيبش النور يسود شاف الشمس هناك ببلادهم من المغرب بتظهر ولا شاف الشمس حدانا بتظهر ولا بتسيبش النور يسود علشان خاطرنا يا ست لبلد الخير بلد الخير بلد Yeah, yeah, yeah. صبر العشماوي رئيس جمعيه بنات السد العالي واحد بنات هذا السد حضرتك دخلت السد العالي 62 64 حصل تغيير مجرى النهر عن طريق التفكيرات اللي وتاته الصخور تسدوا بيها عشان نغير مجرى النهر تمام يا فندم الفتره دي كيف كانت دي هي دي كانت اصعب فتره اللي في تاسيس الانفسا مثلا الانفسا دي كان ممكن بيحصل اللي في الدوارات حوالي الرحابه حاجتها الشهداء 130 شهيد مره واحده وريه كامله شقت عليها الصخور في المرحله الاولى والرغبه بذلك كان الشهداء طبعا رحمهم الله والرغبه ذلك كان العمل بيستمر بدون توقف لان دول ادوا ارواحهم في سبيل انجاز المشروع ده ومستحقوا التحيه الحقيقيه والرحمه اللي منحوها بنفسهم وسجلوا ارقى مرحله الحقيقه في تاريخ مصر المعاصر يعني تخصص حضرتك كان ايه في السد العالي لا الميكانيكا يعني على طول فطبيعه بقى عمل المهندسين الميكانيكا في السد العالي كانت ايه كانت متابعه الاعمال وجايبه بنتابع البرامج التنفيذ وجودكم موجود عشان نل اي مشاكل فنيه بالتعاون مع الخبراء الروسي يعني حضرتك ذكرت انه ال... كنتوا بتشتغلوا ثلاث ورديات ايوه تمام العمال والمهندسين والقاده وكيف كانت العلاقه بينكم السد العالي دي كانت مدرسه كبيره جدا جدا وبقول لحد كلنا كلنا شباب فكان يعني المحبه موجوده وبعدين احنا كان في الشغل مع بعض كل يوم وفي السكن مع بعض فكان الود موجود دائما ماذا تعلمت من المدرسه دي يا فندم والله هو تعلمنا حاجات كتير جدا الحقيقه يعني اتعلمنا ان, ان احنا نتقابل المشاكل البعيده ونشوف حلول غير تقليديه ليها هدف اي من المشروع قبل ما نبدا العمل فيه الوقت اللي قدسه لتنفيذ المشروع وكان معانا لوحه دائما وانت حضرتك دخل على الموقع كان بيحدد لنا فاضل باقي من الزمن كذا يوم على على شو شعره تحويل مجرى نهر النيل او على انتهاء العمل اجتماع للراي الاخر وبالامس اي راي استفيد من كل الاراء حب العمل وحب الزمه هو ده اللي كان ايه بالهدف بتاعنا كلنا ان احنا ننجح هذا المشروع بنجاح وتوفيق يا ريت المهندس صبري العشماوي رئيس جمعيه بناء السد العالي واحد الابطال المشاركين في هذا البناء الرئيس جمال عبد الناصر وخرشوف زار سد العالي عند تحويل مجرى النهر وتعددت الزيارات للسد العالي كنت بتتعامله معه مباشرة يعني كنت بتعوده معاه مثلا في ندوة كبيرة الرئيس عبد الناصر كان دايما بتردد على البشر ومتابعته وكان متمنع عشان العمل وكان بينجل الموقع وبيشوفنا وما كانش الاجراءات الابنيه يعني شديده يعني الاجراءات كانت عاديه لازم كان بالمهنيه وكان تجهيز العميل على الاغراض والحداثه وكله باي مشكله كانت بتتحل على طول زي السيد عبد الرئيس ابو النصر كان بتدينا دفعه قويه لهذا العمل وكان هذا حافل جدا ليزيد من الجهد وبدل المسؤوليه المقاله عتق لما عيش الجمهوريه وعيش الثوره كان كل شويه يجي وكان بيجيب معاه ريشته حزفتي اللي انت كنت تشوف انما بالحقيقه لما كنت حضرتك تشوف بشل المشهد بتاع تحويل المدرسه الاهلي لبدايه العمل في الشد وبصرا كده كل كلنا التضالنا وقتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجواره واقف الرئيس كروشوف وهما بيضغطوا لي على زر التبجيل لزياده <تصفيق> الشك الترابي تحويل المدرسه الاهلي وسط هتافات الناس وفرحتهم مش عاريتهم كان فيه ناس بتمزل في ناس بتمشي في المجره المفتوح اللي هو الحته الصغيره اللي كانت لسه مفتوحه وكمان عبد الناصر كان بيحضر حفلات اضواء المدينه حفله اضواء المدينه كانت في اسوان مغنى فيها العندليب اصمر عبد الحج حافظ حكايه شعب كانت العلاقه ما بين زعيم رحمه الجلال عبد الناصر والعاملين في السد العالي ملؤها الود والتحفيز واشعارهم بان هذا هو حلم مصر ولا بد ان نتكاتف جميعا لتحقيقه هو عشان كده دائما ابدا كان يعني سلويه كان بيجي يشوف المشروع وكان بيقول لحضرتك مدي صورهات كبيره جدا لاجلمى للمهندس شادي سيلمان اللي هو رئيس مجلس الوزراء الاجلمت وكان بيتصل بكل وزارات يعتبر وزاره يعني هيتعاون كله تعاون معانا على اساس انه يته المشروع في الميعاد المحدد يعني صف لي يوم كان في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الموقع تفصيلا يعني الموضوع ما كانش بقول لحضرتك الجراني الابنيه ما كانش مسدده ليه لان عبد الناصر يعني له محبه في القلب وما كانش له اعداء الاعداء قاعدين انما جوه البلد ده بلده, بلده واولاده وشباب بتوعه وهم اللي وايدين الثوره وهم اللي وراه في كل حاجه يعني فيعني كان في وسط ولاده وحبايبه كلهم يعني يعني ده كان يومه ده يوم فرحه عندنا يوم ما بنشوف عبد الناصر في وسطنا لما ببص لعيله كده اهوت وببص لحيويته وحياته وابله كده ومستقبله وببص لايه نشوف مصر في مستقبلها ايه يعني ده كان موضوع ثاني خالص خالص حقيقي يعني لما بيشرف اسوان يعني ya hilm ya hilm ya hilm يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا بللي يا متزوى ليلك سهرناه ولورناه صباح حلمنا والله خير واحنا الصباحي حاول يا ريس حاول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حاول يا ريس ما ينيلش لا لا حاول حاول لا نجاوب اللي ما ني ولا حياة تمنى حاول حاول يا ريس ما ينيلش لا لا حاول حاول لا نجاوب اللي ما ني ولا حياة تمنى حاول حاول نو طولنا املنا في ايدنا العامله ده محول مجرى النيل حول على فوق يا المرايا حول اسمي في الدنيا احنا اللي بنجوع وعاملين وحياتنا طولنا وطولنا املنا بان العمله حول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 بدي غيره من لخت والفرحة <سؤال> دياني شو حول على فوق زي سكنت دم عطو ubi صبر العشماوي رئيس جمعيه بنات السد العالي واحد الابطال المشاركين في هذا البناء السد العالي 9 يناير 60 بدا العمل 15 يناير 71 تم افتتاحه وافتتحه الرئيس الراحل انور السادات حصلتها تماما في السبعين اه لكن توفى الرئيس عبد الناصر قبل 71 افتتحه الرئيس السادات وحضرتك كنت في الموقع من 62 من 62 ال70 حدثت يونيو 67 ووفاه زعيم الراحل جمال عبد الناصر هل تاثرتم او تاثر البناء او تاثر العمل ام استمر العمل بنفس القوه حتى يعني تهزموا الهزيمه كما يقول ربنا المصري وانتم ناس بلد الوطن كان دفع كبير جدا ان احنا نقول اللي تحدوا في 67 انا انا بتحدث المادي في الميدان اللي هو السد العالي م. والجيش بيتحدى في 60 بقى في الحرب يعني كل واحد كان له جسه رئيسه فدورنا كان احنا ان احنا نبذل الجهد والعرق والتضحيه والارواح عشان نحقق هذا وصول لقوم الابناء ضد على الناس اللي اعتادوا عليه في 67 من ذلك عشان كذا سلسله كل الالم والمقاتل اللي واجهت مصر كلها من أجل تحقيق الحلم المصري على الأرض الواقع بردك بصليم وستمر لو مصري أمين دائما أبدا يعني السد العالي كان حلما قوميا أراد به زعيم الراحل جمال عبد الناصر أن يثبت على العالم أن الإرادة المصرية غير قابلة للانكسار هل تحول السد العالي من حلم قومي إلى حلم شخصي لكل فرد من أفراد بنات السد العالي ومن بينهم حضرتك كان في جبهه جبهه داخليه بنبذل الجهد والعرق والتضحيه ما يهمناش اي حاجه غير في هذا المشروع القومي الابلاقي عشان نقف ورا عبد الناصر لان مش معقول ان عبد الناصر في الجبهه لكن حالب والراجل مشغول بالحرب والكلام ده كله واحنا كمان نتقاعس ما نقدرش نتقاعس لابد ان احنا بنتم ما احنا مكلفين به هذا العمل ولابد ان نعمله ماذا استفدت من الخبراء الروس لا الروس الحقيقه يعني خبرتهم كبيره جدا كانوا يستفيد منهم في حاجات كثيرة جداً سواء في التخطيط سواء في المعاملة ويقولوا الناس هم يقولوا بحير روسا حبارهم ونصريين وبساطتهم جداً وبساط جداً جداً فكان جو الصداقه والعمل المشترك موجود فكان في اي وقت بنقعد وكان بينصحونا في حاجات كانوا بيوجهونا لحاجات صغيره كده احنا برضه كان لسه الخبره بتاعتنا مش قويه لكن كل بناخد منهم كل حاجه جديده بنستفيد بيها بقول لحضرتكوا كانوا بيسافرونا روسيا للتجريب على في المحطات الطويله هناك ونشوف برضه الحاجات ونرجع نكمل في العمل في تنفيذ المشروع في أرض, ارض الواقع بقى حضرتك فضلت في السد العالي من 62 الى 70 اه ل 70 يعني مرحله الانتهاء كيف كان احساسك وانت تشاهد هذا الصرح العملاق والذي صنف على انه افضل بناء هندسي في القرن ال20 وانت بدات معه تقريبا من البدايه كيف كان احساسك عند الانتهاء لقد حققوا احلامهم وامالهم ناس عبد العمل اللي عليهم دول هو وطنهم ناس حيطلعوا بمجموعه في حدائق كلها العاملين مع بعض كلهم بحبهم يعني وبعدين حضرتك يعني مجالنا هناك كان مجال عمل شيء كله بقى العمل يعني بالليل يا دوبك احنا بنقعد بالليل شويه مع بعض وبننام عشان نصحى بقى نبص كلنا عبد الناصر كمان كان بياكد لنا هذه المعلومات دايما في اوسمه ووشاحين وتقدير ليه كان يقدرنا تقدير كان جدا جدا اسمها تحول مجرى النيل ابدا اوسمه ووشاحين وبرضك في سنه 70 و71 رئيس السادات ادانا برضك معلومات واوسمه والروس برضك لكده كلشوف الدانه برضك اوسمه يعني يقدروا تقدير كبير جدا جدا فوق ما نتخيل يعني الحقيقه وبعدين اهم حاجه كمان السد العالي اخرجها الاجيال اللي قضت فلقه التنميه بمصر ولقوا خبرتهم في كل المجالات طيب المهندس بهم زكي ناوي تولى وزاره الميه المهندس حسب الله الققراوي واخد وزاره التعليم والتعبئه العمراني الجديد استنوا التعمير, <تصفيق> التعمير والمجتمعات <تصفيق> العمرانيه وبعدين كان اغلب شغل مصريه هديه كبيره قوي قوي وكان اهم برضك حاجه في الموريه دي كلها اللواء داجتي اللي هو اختار على القياده فينا نتكلم في سد من استخدام المدافع المائيه الخراطيم اه المنتدب من القوات المسلحه العمل للسد اختراق خط بارليس واللي ادى الى نصر اكتوبر العظيم وقوات المسلحه ساعده معانا في المستشفيات الطبيه والمعدات والتموين ووزاره النقل العام بنشئ خط سكه حديد للعمال والمعدات وشركات المقاولات انشأت مقاول سكنيه ومراقه والشركات يعني كان مصر كلها هي المشروع ده تعبير حلو قوي يا باشمهندس صبري انه مصر كلها كانت سد العالي حقا اه يا استاذ سعيد يا استاذ سعيد ارمي الاساس ده وابني وشيل يا استاذ سعيد يا استاذ سعيد ارمي الاساس ده وابني وشيل واسهر ليالي ده صداع لي واسهر ليالي ده صداع لي بلدنا يزيد ويكتر في ايدين ولادنا عشان بلدنا خير بلدنا يزيد ويكتر في ايدين ولادنا عشان بلدنا وخير بلدنا يزيد ويكتر في ايدين ولادنا نبنيه بمالنا بملنان ابني بايدنا ايد بريه لاشماوي رئيس جمعيه بناء السد العالي تاميم القناه كان هدفه الرئيسي هو ان تبني مصر السد العالي وقناه السويس بنيت بالصخره والسد العالي بني بالاراده والحب ترسم لي صوره كيف بني السد العالي بالاراده والحب كل العمال راحين وكل التنميه والمواطنين وكل الناس راضيه بارادتها فمش شي لنا هدف هي السد العالي نعمله تم انتاج افلام سينمائيه توصف العمل في السد العالي اغنيات توصف العمل في السد العالي هل كان هناك وقتا للترفيه لكم شكل عصمت الناصر كان بيحضر معانا الاحتفاليه بتاعه اضواء المدينه الروس واحنا كانوا بيعملوا لنا احتفاليات كل يوم خميس في عندنا كان مركز الثقافه هناك في في اسوان كان دي فيلا شعبيه وفيلا ادوبيه وفيلا ابن القاهره وبصراحيته كان شيء يعني لكل حاجه فرص كبيره جدا جدا كنا في حذاكر الرياضه لك حديقه سيدي حديقه رائعه جدا على النيل على طول في متحف النيل وفي متاح ثانيه موجوده كنا بنروح الحاجات دي كلها كانت صوره مكتمله عمل وترفيه يعني كان كل خطوه من خطوات بناء السد العالي يعني محسوب حسابها زي ما بيقولوا كمان لا كمان وبقول لحديك يعني الاحتفالات كانت كتا جدا جدا وكل المناسبات وأعياد الأعياد بتاعتنا والأعياد بتاعت الروس هل حالتك تزوقت في هذه الفترة انتقلت بأسرتك الصغيرة إلى أسوان؟ لذلك أقول لحديك حاجة جميلة جدا بالنسبة لأسوان يعني حضرتك أنا جوش سنة 1969 سبعة تمانية تسعة ستين كتبت كتاب 19 كنت بسلم شقة لأسوان مرضى بنهالي شقة لزوجية شغال على اوتين وريسبشن ومفروشه بالكامل حتى السخان وحتى التكييف والتليفون وحضرتك الزبله طبعا وظبوا لي الحاجه اللي فيها في الثلاجات حتى ده بقوليت شوف المحبه قد ايه حاجه حضرتك العريس والعروسه جايين يبقى الثلاجات كلها كانت مليانه الاخوان الزبله كلهم ملوه واكلوا كل حاجه يعني حضرتك بيقول لك وكان يعني حاجه لا تتخيليها فاذا كان دول بيعملوا لنا هذا العمل طب ازاي انا ما اديهمش قوتي وحماسي لعملي اذا كانوا واخدين بالهم مني من كل خطوه كان بيقول لحد في 3 طول شهرين اتجوز يعني الحقيقه يعني قياده لا كل اداره كانت تمام هي دي اللي ادت الى ايه للشباب كلها ادت بحماس وروح كبيره جدا عشان مصلحه الوطن وحطته فوق كل اعتبار يعني ارادت القياده وقتها ان توفر كل سبل الراحه للعاملين في السد العالي حتى ينجزوا اعمالهم بالشكل أعمال. حتى بقول لحضرتك يعني مثلا يعني واحد مثلا سته وراجل عاوزين ينزلوا يجيبوا حاجتهم من اسوان من الدلتا كل ساعه فيه اتوبيس الاتوبيس ده من قاعده كمانيا ينجلي الاتوبيس ينزل ويرجع بردك بعد الساعه فيه اتوبيس ثاني وهكذا يعني مواعيد منتظره يجي يحطوا باصواجه يتفسحوا يجي يروحوا اي بسويد يشوي يشتروا من عمر فندي يشتروا من اي محلات ويرجعوا ثاني في المواصلات يعني بيقول لحد كان سوق المواصلات جدا جدا وكمان جنب المساكن دي كلها كان جمب النادي في وسط المساكن دي النادي م. يعني وده يروح يقعدوا في النادي بالليل كل يوم يقعدوا يسهروا يتجمعوا مع بعض يعني في لقاءات جميله جدا هل تتذكر يوما صعبا مر عليكم في السد العالي الموضوع بتاع الشهداء ال اثناء التفجير دي دي 130 شهيد مكواحده سقط عليهم الصخور في في مدينه الانساء دي كانت هي اصعب مرحله عندنا يعني ان شاء الله نتمنى ان احنا نقدر نواصل البوابه دي كلها ان شاء الله المهندس صبري العشماوي رئيس جمعيه بناء السد العالي بعد هذه السنوات ربنا يديل حضرتك الصحه والعمر هذه التجربه كيف تراها الان سبع درجه ترى كل واحد مننا اثر كبير يغير شخصيتنا تماما يعني ازاي بقى يعني ما كانش عندنا حاجه اسمها مشاكل بنخش للمشاكل بنقتحمها باي مشكله اي وقت مش مشكله عندنا عشان لو الشعب الوطن المواقف المدي ده ما كناش بننظر له اطلاقا يعني ما كناش بنفكر فيه ولا كنا حتى بنقول له حاجه لان قياده شعره بيكي ولمسه بيكي يعني القياده دي كانت اهم حاجه ان هي تشعر بال الانسان اللي عامل اللي شغال معاها طالما هي اللي يقدره الاعار ما يبعدوش مشاكل هيؤدي عمله على كفاءه كبيره جدا جدا جاءت فتره على مصر وكان هناك هجوما شديدا من بعض القوى على السد العالي كيف ترى هذا الهجوم ما يعرفش ان السد العالي ده حامي مصر من خطر الفيضان والجفاف ما يعرفش ازاي حي... يعني بحيره ناصر بتستعمل للدفاع الميه وقامت بتخصيص الميه السودا من فتره الجفاف هو عمل في زياده المساحات الاراضي الزراعيه وتوسعه المساحه الزراعيه وهي اكبر بحيره موز. صناعيه في العالم البحيره في العالم وبعدين لغايه دلوقتي حضرتك السد العالي هو المخزن بتاع بتاع الميه ماذا تريد ان تقول الان على بناء السد العالي ان لا بد ان الناس تحب مصر ان تبقى اشي للمط لازم يكونوا الدافع لاي حاجه هما بيعملوها <تصفيق> <تصفيق> زي النهار يا فداك واحنا اللي للنطاي جاي اول جرحنا وشده ليها رجال صوتك جميل رنته تنقش على الارواح ترسم بدايت زمن Walk on a... صابر العشماوي رئيس جمعيه بناه السد العالي واحد بناه هذا الصرح المصري العظيم الذي يدل على ان الاراده المصريه لن تنكسر ابدا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ربنا يديل حضرتك الصحه والعمر يا رب كل الشكر لحضرتك والاستاذ السبعين واتمنى من سيدي ان شاء الله مصر كل تقدم وازدهار وكل المشاريع الموجوده اللي هي شغال فيها الدوله دلوقتي تكون كلها وقت كلل بالنجاح والتوفيق وبالبركه في الشباب وعاش مصر الحره ابدا ان شاء الله حروف <تصفيق> اسمي عطارية مصر سهرة مع فاطمة عمر